المرء لا يراعك الا ان تكالوا فدعه ولا تكفر عليه التسف ففي الناس ابدال وفي الترك راحات وفي القلب صابر للحبيب ولو جافا